فاستوى 113. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا 116. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى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 أفَرَأَيْتُمُ اللات وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِفَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى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 ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى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 وَأَنَّ سعيه سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ أَبْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عليه النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعرى وَأَنَّهُمْ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَفْقَهَا وقوم نُوحٍ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَاهَا ما مَا وَشَّى 119. فبأي آلاء ربك تتمارى 110. هذا نذير من النذر الأولى 111. أزفت الآزفة 112. ليس لها من دون الله كاشفة 113. هذا الحديث تعجبون